Alhamdulillah Rabbil Almanın Ar-Rahman الرحيم rahim Malik Yom الدin İyâkı n'abudu ve İyâkı n'astayın İhdena الصırıta المستقim صırıta الذine an'amta'la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 121 بِبَنِي bibani İsrail al-Bahra faytowu ala qawmiyakufun ala asnaam lhom 122-Qaloo ya Mose jajal lana ilaha kema lhom alihaha 123-Qalaa انها اولئك متبر ما هم فيه وباطل وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابيغيكم اله وَإِذ أَ جَينكُمْ مِن آل فِي الرَّعونَ يَسُمونَكُمْ سُ وَ الععَذَبَ يُقَتِلونَ أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء أم ربيكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتمم قات ربي فتمم قات ربي أربعين ليلة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 وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر ومكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر وموسى صعيقا فلما ففق قال سبحانك قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين الله الله اكبر سمع الله لمن حمد الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال يا موسى اني على الناس برسالتي وبكلامي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ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 وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ سَبِيلًا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 Hal yücezon illa ma kanu